والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تفسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنقل ذات الأكمام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 111. فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين 113. فبأي آلاء ربكما تكذبان 114. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبليان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان 111. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام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 كل يوم هو في شأ، فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ تنفق لكم أيها السقمان، فبأي آلاء ربك تكذبان؟ 112. يا معشر الجن والإنس إن استطعهم أن تنفذوا من أفطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان 113. فبأي آلاء ربكما تكذبان يُرسلوا عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنصرون فبأي آلاء يُربك مات كذبان فإذا شقّت السماء فكانت وردة كذهان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 111. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. هذه جأنم التي يكذب بها المجرمون 114. يطوفون بينها وبين حميم آن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 فبأي آل ربك ما تكذبان فيهما عنان تجران فبأي آل ربك ما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آل تكذبان 111. متكئين على فرش بطائنها من استبرط وجنى الجنة يمدان 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه إن قاصرات القرض لم يقمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آذان يربك ما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان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 فبأي آلاء ربك ما تكذبان مدهامة فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما عينان نظاختان فبأي آلاء ربك تكذبان 119. فيهما فاكهة ونخل ورمان 110. فبأي آلاء ربكما تكذبان 111. فيهن خيرات حسان 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان قصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يُطْمَئِنَّ إنس قَبْلَهُمْ وَلَا أَجَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرة خضر وعبقارين حسان. فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام. وصورة مجأة صورة وصورة شن لكم خير. مَقَعَ دَوْحَ الَّيْلَ الرَّحْمَنِ أريقا سورة باوهن ريكو مقا عظمتهاي وقه اسم من أسمائه تعالى مقا عيالك تكمي دورية وليب مقا عيالك الجوني داه اي أحداً إساقهين اللقوم مقا عابي كريم ويهي و الله يا الرحمن إيو ومقا عيالك عن عدك اللقوم مقا عابي كريم كلمة الرحمن خد بيكو تهميب قوارت المشركين تلّا اسجدوا للرحمن إله الرحمن اسجدو عابده يجب ان ترينو يرهجنوا ما الرحمن الرحمن كان لشيكا يواما حي هل كان الله يقول جوابه الرحمن وعلم القرآن الرحمن كو وحا هوي إله ذات القرآن كبره وي تعطي سورة داكو مقا عابان تخي سورة داكو داكو داكو داكو القرآن سيدح قيبو دول قيب وا مدني وانت رسولك او كجوري مكيس مدينة دقاي بوسو دقاي مرن مله وا الاء يلغة تن سورة دول قيبنا وا مكي انت رسولك او مككونا لا مله وا الاء سيدات ان يكاو سيدات ان يلغة سورة دول فحا مركع قصة بحبا حيسا لغي يطوان إلى سيدح qomoro kan ku jira oo dadka qaar uu leeyahay magaalada ay ku soo dageen qaarna waa makki leeyahay qolka suura furuxnaa waay kamid tahay uradaa lugu murinsan yahay waxay culimadu u badan tahay inay tahay makki oo intii rasuulka makkah mukarram uu ku noola suradii soo dagan ay سورة الرحمن آية هذا في هذه تذبات آياته سورة الرحمن هي سورة دي كه الرئي حرك كده حيوا مغنايا إلى شنجر لحجر تذو جل وعصورده نح هذا كوارق ماي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذاكر إله قران كأنه ذي فيي إلا برتلف رجس ودود اللقابتو إلا فهمنا عنه إيشا إنت قبل لا تدربو إن لجوه واسمه ولجوه عدومه، إن, إن اعتباره يتعامل قادس، إنت بلقى فائدة إستو، يا رب القرآن كرسه لي، بورجى أربعة صورات يهارج لغسوا علي، ثم الرحمن يعلم القرآن ذكر الابد، حرف كامر كاموكان أيكة ده هي، وقعد لي الداء الابد يبغ القرآن كسي قرائنات، وغسجب سنيه، ما كسي ده صورت وهذا وحال هجحنا صورت ما kudo daa saayno agidnaa makiniimada kulka waxay doonayntaa oo ka hadleysaa usuurada islaamku waa aqeedada kulka waxa gaar ahayn mufassiriinta ay ku magacaaba xuruuful quraan bay yiraahdaan in quraanka aruuskiiisu uu yahay macnaheedu dunyada waxa ugu qiimiyi badan oo qofka insaanka ugu qiimiyi badan وعلى اركابه وحوليه هاي الرسومي ايوانا اي افقيمي قارهانه قرآن كسا سورة الرحمن باقرنتا او قيد ساود اثر كاسا سوءار وراي فالكا سورة دو وحيكاها ليس عرقيدة دي اسلامكا نعمد اله بيكو القمرة تيرتريني نعمد اله موقتا اي اله ادوما دي سفوك الله ديشتاي اهدي كون لذل الى ايان سورة قاله هاي تعالى وهو دليلا نعمد بل فرلقو وان تعبد نعمه الله لا تسخوا قال كان نعمتك واخا شيغت نعمه مركد سيفيرس وع ابو اجائب ولا ان كان لا يشبر نعمه الى دوما كو غلادايت حتى اوقيي بدل فصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ما في kolka iyadoo insaanka aduuridiisa la abuure insaanka edurida la keenay ee jiridiisa la muujiyay iyo warkan la adaynayay insaanka la barin la la wadaagin iyadoo laba nimo waawaynay tahay ba labadii quraanka laga ايه تقاضبك ايه واده هدلده ايه واحد باشرك او دون ايه دان تعبير قابل ان شوكوشك او عبين ايه واه نعمان مخلوقات يكالا كولاو داقينو لابده باوحان لغوهر مريه بارده قرانك كلها سوردو محمولي انك ايداك بادن ايه ربي ادوميه تاكو جلاده استي ايه ايه ايه ايه قرانك والله اسبرو ايه اي, اي سورده ترتير استي بابا ديه واحا ايه سوردو وارك ايه دانمار yaamada ayada muuqanayso an la koobi kari yeey sharax ku sii sameeytay ruuxdiibay shurada magac dhawday dayxiibay magac dhawday xadigihi kaliya geedahay magac dhawday cirki magac dhawday iyo quyada iyo ajaayibta kamu qata gulkay magac dhawday iyo waxa gulkay gudhiisa ku faafsan onriha la cunayo iyo beeraha waxa sodan oo basar lagu dhaqaaleeynaayo دلائشة shurada arabka ku dhufatay او فرق ايو دون تلسالي بيها دعجي ريسا وله الجوار المنصاب حدنا ويكا قدوبتاي وحي صورة دوت المانتاي بني دبئين لدوباية قد ديكت واللغا فرح لنا ايو كل من عليها صاليم ويبغا وجورة بكاذل يوالها وحي او قدوبتاي هنا القيامة ديكا شاكاين ايسو شدوينكا يابكرة ايلا لكل مدونو ايه الدنيا دا مركي قدوم ايسو فايدان ساقات السامة فخاند ور يومئذ لا يسأل عن ذنب إنسو ولا جان عيسو رب المانسي لا تك عصيانك حق ذي ذي الدنب يالك ووئي على متجاهدات وتكوارة وأن لولو ذا جد إن لقصم إندونو ونحن قصم مرنا في صورة ضاها ونحشر المجرمين يوما إدِين زرقة يجو إندوه ذا قد يسجه ويندهم مخلوق كبد لنجه ويسمر ضبرته إندوه وجهه بل كينعيا هل كان واحد كارك إندسا يُعرف المجرمون بسيماهم ويوخدوا بالنواسي والاغدام وفي سورة آل عمران واحد قصو يوم تبيض وجوهن وتسود وجوهن كولك عمالك اول جقار بحول لغا بقى اما دامر لامي اوكال لما دوبه ايو ان بهين اما دو كاكب بدلان وعران اه لغا ديغو سوى دودينا باللغو صمه ايو تلمان قار اخانات ان لوي ديني او اللقاران ايو ان ايليهين بارب تلمان كولك عمالك تارب النوش ايوها دنا بطه اله من الهي الراعي ايه برواقه اللوغو تلقلي غال ربه نوشيقي لقب الله ولمان خاف مقام ربه جنتان الى اخر سورة نعمده تلقى شكي قولك مركي نعمده متقينة اللوغو تلقلي لشيقينا وحا سورة دلوقه بقبيه امان ايب تبارك سوربك اجيلي جلالي ولخا اله وحكراميه دقاليه حدام ايوين ايو الله هار. ايامك اي شنو ذاتيسا لابدوا خير كون بطيو وردوا بلا ما تيو بسم الله الرحمن الرحيم ابدا هذه الصوره يعني الصوره تكون بلا با يا بسم الله اللهم نجي ماع اسكشدي الله الرحمن نحاريس جود نحاريسه الرحمن من متجار اها ندن قال تعالى تبلوه وير الرحمن الله ان نحاريسه علم انت او الرحمن رب ووبري القرآن ببري انتي او ربي قرآنك ببري حديثك باو دليلة يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا بار ربي يريد فالك اوحى القرآنك اللباره ايه اللقه هو لأسهل مخلوقكو اوكي مبذنوي وعال رسول كير عليه ثلاث وثلاث من حفظ القرآن فقد استدرج استدرجى النبوة بين جنبه خيرا اللقه يوحى اليه و اللفظة يقول سيه معني سابقران ايه نابين نموحن بارساني ايه لاكي واحي حصوب او ايمان ايامال كل خبرية القرآن كالله اسبرو نحموه ينك الدنيا ده اللقو هلو تنكوبادوه ايه دانا او دليلا اما سورة دسل الرحمن الله نحاريسه قل دينا واحان جواب ومر أي ايه جوابه اللقو سيهي او امركي واما الرحمن الهده رحمن كالله شيقه يوامحي ايه هم كان لقو بارولا يري واكا الق او ورعضينت البروي او و الله شيكين ايو دنسمي ايي كا و يرحمان الرحمن الله ان هاريست الرحمن لما ووحو بري انتي او ربي القران ابو بري خلق الرحمن ووحو ابو ري الانسان ضدك علمه رحمن دكي ووحو بري هدره البياء ورعضين هادلكن لا عدين لا كل دغدغايو بشركا لاكار كل كا و نعمه و الى ادومد سكو جلاديت ابو ري ورعا دا انتو بري اي اكووو انتا فكفي جعله اي قرانكي ساو بري قول كا سادنا نعم ويينكي قال الله قلي بشر كان لقوق الله دايستي الشمس قو رحذا اي هو الغمر دايحة بحسبان يجريان وحيكو سعدان بحسبان بيكو سعدانو وقول كا قو رحدي يدايحان نعم ويينكي هو هو بشر كان لقوق الله دايستي اي اي كميجيهين لابدو ديباي سيبادلا لقفا midna hadankii laga faaideeyaan ayaa xaqna hisaabta iyo xirada iyo mudoolinka la kala qaadanayo lugu kala garanayo kulka calaamoyinka waa wey ee dunida kamida basharkana si gaar ahaneed wax ugu yaal haye labaduba kamid yihiin ashamsu qorraxda iyo wal qamaru dayha yagri نجمي له بتفصير بولا يهيج وحمر له فصرا كده هي وح البحر لبوا غيسمة قيس إذا جاء كانوا كليش تاجوا جهت هي بمو هي لفله وجدناه وبحرها يمس إذا ديرته هي بعرك هي قراها قل كوفا فايون يوم الله ينقك جوب سد لبعذ النعبا هي بنو الله بنو وقدرة إله كم إذا هو نجم صاغي كوفا iya wuxuu jiro ka jogsaday ee geed ka noqonaya labaduba yes Sudan xabiibnu hoganayay qoomiga kan dulka ku faafayna sidii ba amray wasida ahay dulka ku kan joogsadayna la amray inuu joogsado sidii uu yeleeyo tabsiirka labadood ka ka soo rajiican waxaa way majmi ca xidigaan niguu وحجده هنا، مر كربي يري كلا الجورة، حجا أودع، حجا أوسع، حجا كسبه، يالي، جيده هنا، قل كي بع مردلي يلا يري، تديبو يالي، قل كأول نجم حجده، أما أول نجم صاغي، يا وش جرو جيده اللبضب، يسبيدر، خدي وين هو جنايانه، الدحسنجينه، أمر كي سيفريه، قد بيقول، وصل ما إركي، خف عيبوا يالي، ها صمذي. ووالله هو خيبدجيه الميزان بايبدجيه با الى سماد الكرب ويهل وكل كاف صف في امدد نو كدنركا لغدغاي وجعلنا سماا صفا محفوظا تاسين سومرني كل كاسمدينا وحل كوريلي بدون عمد وايضا البشركا يدنيده كوهرسوا وهو كوريلي الميزان الميزان باره كيناي كأني، وحوى أمورها بشر كدائماً، الأبهذ، أما سرقف ما الله بول، وحوى وحش يا وحنا واه معناه، هديه وحلاك على الجرف، هو حاسى وحيله اللي يسوق يسأيت هاي، دين تام أموره، وقفك الجرله، هيقفك جر ذرله، هي كاذر تلي وح الجاره، وح الجاره وحاس معناه ويا النموكن، إلا يسوق يسوي، ورانا كام أموره، ودين وحيالهم موقنا يومك هو عن تبايو دركايو وحامل الله بيجو كان عادية كا. يا رب وشودجيه كاس عم مركها قص بحق يسأيناهي كنا ذهريال خيصير قاتو كان كيلادي في ميزان كاسيناهي كل قوة على الرباين البشر كل قوة يسجد درمن ووحن ألابت أنا لكيليا تلو كل أجاجو وحن لايانا ينت الله بنديلو كل كل adalo galu kala soo doon qofna qofga kale ka xaq iyo edgaliwi wa wallaahi rabbii wuu soo dajiyey miizaan kolka miizanka labadiiba waa ku rumoobaya diinta oo dadka wax ay kala galan u kala qaadaysa iyo waxan maalka oo biraha kiilada iyo roolka iyo waa wax الميزان baage iyo iyagana lagu qiyaasto wa wallaahi baa wuxuu dajiyey فالموزون وحانت لوزنيها ان اذا كحت قد بين كل هذه الايدين سو دجيه سبب كنا هو ان حقكم يتعدى دين وان قف كان حق يسمد كير لاسين واقيم الوزن وزن كتوثيه بالقسط عادل مما ولا تغفروا بمن الميزان الموجود وحانت لوزنايو هذه من وهي او قربا وحا وحك ديا او انتي فول كيا سديديا ماشي عند لو شويله اسليا وحي مريان يا حنيه سي ايرام اما هذين ربان في التراد هبديين ايا مركي وحير لوو داديابا مالكي ان كتغايا يان سالي يينو وارد مول وزن وزن كهقاديو توسيع بالقسط بالعدل عدالتي حقته كتوثي ابو وزنكه او ولا تخفر هذمنا الميزان الموزون وحل وزنها يا هذمنا دونك باتا لوو بيب بي. والارض ذلكم وضعها فبوا في بيي للأنام انكم فيدي أنام غورته الليلة داك او معها اا مخلوق النفلا الضروري يواا النفلا انت انا مو ليل كل كا دول في وا بني آدمك كا يا جنن كا يا حيوان كا كل نول نفله مال هي كا يا جيديه يا عمود انتو دلكي با او غوغلن والارلدنك وضعها اله با دجيو في ليودن كا لغي للانام مخلوقات كا ادم كل كا ماركا افيتن ولا دغني هو غشيده لو نوليهي حدنا وخمر احيه فائده اي غداهده كو جيرتا ارغو داور نوع فيها في هافي الارض ذلك غديته وخا كو سغن فاكيهاتم مر الله هنا كو سغن والنخل تمر بدا كو سغن يا تلكما وبحيال وصاحيبه والحب مسجا كو سغن ذلعف بل يواغي بوشه وصاحيبه والريحان انت جيت نتا كو سغن نعنع هي ريرها يا وردي جيت غودن با kolka dulki gudhiishi waxa ka soo baxay arag iyo inta loo qaybiyay waxan qundrada loo yaqaan ee miraha lagu raaxayso iyo timirta oo iyada xuntada u nafdhada weli ma geedkeedii la sheegay waxa yeelay geeskeeda faaidooyin badan oo gaar ahaan ee duuleeyahay wuxuu leeyahay bahal barkimaha iyo joodariyaas laga cado oo magaciisa leef لا أنت داري عوضك بحضرك وهذا إلا شو قبته خير بيننا قن يسأ تقرب في وينه وجريها لوجو بسناب ولا يحي جيت جمار لجيرة وعربة ما هذا صومار إذا أقول وجريده هوسا خبري أهانه وأنتي لا صادق وحكم عن أن لأريك ولا يحي سمرت فيه العدو كلك إلى صداق قي بوك وفائدة إلى ذي وها حاجة إنك على غير جيت كبارك لجيرة وحركله وقوله وعزاله وعنتله ومرله kolka waxa weeyo waxa geedka loo sheegay xayida badan baa ku jirta kolka qulraddi kale iyo timirti iyo waxa kan suucirti oo lacuno inta wax la xiriira oo duuniyaad u xunto dadka oo sanuuni oo waa gada iyo buunsha iyo dalka iyo garinka iyo war أو غيره أيه نعم عياك لسانك لغبته كل واحد إنسان يو واحد كل راحيتان يو واحد واقول لستان يو واحد ذو بشتان أنت وواحد ليين كتير فيها في الأرض أرلاك جذع هذا واحد باخس جان فاكهة مريان لورها راح يستا باخس جان والنخل جات مريات باخس جان ذات الأشمام أبو حيا والحب بدر باخس جان يمنع سقو أوحى له dul asfi asfiga balka lugu fasira waagana waa lugu fasira dunsha waan noqonaysa oo waxa xabka la jira ee hayowaan ku cunow dul asfi bunsha iyo waaguhu saaxiiba warrihaan geedii ugu gaayay ayaa dunka gudhiisa ku sugan inta soo nicma wala inoo galay almal quraan laga soo bilaabo ilaa warrihaan laga soo gaaro inta soo قولا يريفا على آلاء ربكما تكذبك نحوينك اللي يجين كبرواقيا تأجبعين إسان ابنه ده المجلسة واطمة انتا مدى اللي قبان شاقاي انسان اللي يجين كوشيكا هين واطمة فحوية مجلسة فبأي آلاء ربكما تثنيه ده يقود عيسى جن يا انس عيسى لبدا مكلف للعبادة اللي أظوري إلا إسخشاق قرآنك هو الجن يا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يجب أن نقول هذا نيا، فدعي على إذا بكم جن إنسان خبينا أرواق يالك إذا كبروا قيئ هذا تكذبان بين إنسان وألذه النعمة معها وحنا فمطار من أن أكنت ألذه وطه كسل كصورة دان وقريء كبارا إذا دعي على إذا بكم تكذبة كوي أسود قربك صن قن قن صورة بريء ما يكون كسل كدم رئيي. أصحاب سوء على ذي رسولك وحوجي ما لي أركم أسمعه وأني المغلق يا بوجل الجن أحسن منكم جواب بوجل جل جايزك الجواب في عنا صور ذا المكان جل جاكو أجريه وأني الفضائي آراء ربكمات كذبا كوي يصدق في قارب جل جوحي لهذن وراء بساين مني عمك خبنا نكذب فلك العمد باجنيجي إلهي ونعم ذا نوق الله يسألي متك مذا وأنباني لين الله ما أركه ربنا يا ربنا خبق أنه فلك الحمد وانه مع السنتهي ونحبه إنكا سيرادة أنجلك هارم ينبق الله إيشاتي واتكم مع السنتهي وساحسا جنه جيري إما حيثي أمسييو قال إلي هاي جنه يكا جواب غروح سنة رواه ترميزي إمامو ترميزي باوريي خلق الإنسان من سلسال فلك السهدان الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان دي أي اللي نصي تفسيريو خلقه إبوهو أبوري الإنسان الددك منسن سالمبوك أبوري دو بقى كلف خاري هيب اللميدهو دور جهد با قرآن كاللغو سومري يدو إنسان كأبوري ديسي لايو هبلايو مربنا وحبال لغو الشيقي سورة أهل عمران وحينه كو سومرني إن مسال إيساء عند الله كمسال آدم خلقه من ترى إن بآدم عخل لغا أبوري هل قاسا لغا دواقي وفي سورة صفاقنا وحينه كو سومري من طين اللازم، وفي سر السحر وعينوس ومرني من حماة مسمون، هذا مذو أريسة هل كان من ذلك الفخر؟ فلك أفرت أنه أن قرانك قارغني، تعارم كما بعيو وأفر حير ووسام مرئ بشرك، سيب وحلاج الله يمرك أبونا آدمي، فلك أبونا آدم مركي اللذور أيه مركي هو رئيسي، هرئ عن جعن ولق هذا يحي، فلك عرضي بيلجو ولا قينة. من طين لازم يبيش ميز لازم كوارد لغة جعان تكون دقيسة أي عجينه يقول كهاد التربية اللغه صلاح آخره قال كهاد ريا لشوك السبيل وضع عجينه عندنا قريسه تربية كوسمايسه يكون ونكثر قال كهاد طين لازم وين قال بيه لغة اللي شو دايي عباره اللي يعلينا وأورايسا انت لغة المدروات اللي بدالن تو يعني أورايسا قال كهاد من هما المسموم بين نقطه مرحله ذا هي ذو مريسا أي انت الله يا اللي عن جدي قرحة كوسي قل كم مسلسلين كالفخار فخار كوساوي ما هذا الله سميوي إذا ريها يا شو ما هذا الله سميوي كاسف فخار ليرة قل كأنت النفط اللي جري كسوق صباحي قل كأفرت المرحلة وأفر الصومري وي ولا ويك جد سنتها هنا أولادي صفر كي بيمران العام بين هذا حنجي بين نخلان عذيلي بين نخلان تفادات بالنفط اللي جريه والروح نخلان قل كمراحل كالمريوي قل أي أقلب مقلوب شجية، كل, كل كتعارض كهكفا من خلق يبوق أبوري، الإنسان الضكة من سلسل بوق أبوري، ضرب أنجعهمي، خلف خاري لم يدم مت هدر وحلو سمايته، وخلق الجنة إلى جن جينا من مارج ولا الخالص هو أبوري، أما أول القديك كذرو لبدر المفسرين تلايهن، ومن نار آه أي ربك أبوري، أول النار يا جن جينا لا أبوريه. يا آلائي ربكما خبي جنبر وغيالكي ستابع الجن يا إنسيو تكذبان الديني نتاو أصوش هو أفر وعد ركت آدم وأصل قرار لغا أبوري عرضا إيادبكا إيادبيها إيهودا أفر تأسى أشياظه لأنه أصل قل كالكا كان سرابنت أمثل سالك آدم بغا لغا أبوري البني آدم كياداتكو لن أي عرضا لغا أبوري ولل كان الجن بغا لغا أبوري مالعك تيفتين بغ بيها وجعلنا من الماء كل شيء حين بانسو مرمي و احنا و لديك مرمى مرح فوضنا هو حضار كيساء و في البحر كالعلام بعد مرحل لقاء ديقان ايو حوين بيدا أما كتال اما نواشا باشا اركبه وحيا لماها ولا هانكرو فبايشا سنكا اكبه ايتي قليتا حدا يحكا توب فبماني و خلق رب أبو رمين ماريجي من نارين كاميدة فبأي يالاء ربكما ربي جنبر وخيالكي ستيبا تكذباني بأي نسان سبو المشرقين والربو المغربين إله بالله نوت المعامة سورة مكي أواتاي هو إله ربو المشرقين لقدم مشرق سبو قدوي والربو المغربين لقدم مغربنا إسالة ربها سبع حبارات القرآن كتبين يذو مفردة سبو المشرقي هو المغربي لا إله إلا هو فتخده وكيلا وزم البادو تجدونتا خلق أمور الملك دنك أنا هو مشرق القرآن كفو بحدي بن كانوا و المغرب أيون لعده كل كله بيجي جهال له شوي جي ومركب مفرده يتحل جباثه مر مرنا يدو جمع ذاك اليوم فلا يقسمو به بالمساريف والمغارب وجمع القدر جي يدان بماله فأول يصدق هذا بقول يليه ذن أما شلي يكملن كم مالموت أي سنة ذكو كوبانس مال الاركاب من الجار يقرع لك صوم بحاله كل لعده إن جت هو الدريمي كرنا وقرر oygeys ka kasoobaxdo marna dhanka uu durugto oygeys ka kasoobaxdo indhaha inuu ku dhufanay halka waxaa weeyey marka la jameeyay maalinnii arkaaba meel ay kasoobaxdo gaar ahaanad iyo meelo u dhacdo gaar ahaanad bay leegay marka jameecuna wareermay laakiin mid ka taran quraanka ku badnay oo halka meel kaliye taa ta nida labaal laga dhigay مشري بشرت تاعي وصيفي بالإرهابة وكل كائن قبوده يقول رحده أي تاعي حاجاجة يا مركب كل شيء جيله الكتاعي لابد ما ليكسوا بعضه يا لابد وداعا اللو بده قارنوا وحيدا لسكتيجي باللو الدنيا يعج يا مركب مشري قين لجيري لابد يبال لسكتة ثني يعج كذا مركب أبوه هو يدال لسكتة روك هذا وين لو يجى أمك أب باليسوع يعج كله هديه لك رقاده هذا هو مركز قرانك ولا يجي لوضع ديفا لودن لا لكن ما يجي أباه ليش موجي؟ مركز مشرقين لا يجي لوضع ديفا لودن لا لكن ما يجي مشرقه ليش موجي؟ مغرمين وكذلك. حلي كر الله وضعه بك هو نعسان باجها وأوليا قرعةه مركز هو وضع مريشة دقيقة بالركاب كفنوا واكى قزوميسا كفنوا أم مقرني. ومركز إلا أيام مريشة كلح ساعد عليه أن توجير اي يا تقديت ذلك قد كقرسوميث قفنا اموقانيت كل كا اي كقرسونته المغربي اوت هي كاي اموقته المشرقي اوت هي كل كان ملكته المشرقي والمغربي كل كان ميدات يهديد ما مركا تنييده الله قريت هيا صعوبه ير له رب المشرقي قرح لهم ميلها اي كسوبحان خبي غودي وي ورب المغربين ويسغا ان ما انت لوجه دن واسعة يا اينا شره واسعه ملك لله الى يا او ويا بنيك البيت يا وحوا ودا حياة نخلوقك وذاك بسبب أب او أو أب أو حنث أو معمول أيوي خدي علي ربكما خديكين برواقيارك زثيما خدي بني بيني شام مرجل بحرك بيجي باتنا لوكع وذيها معن هي ذيها لنا والله بده بربي صابريه أو كل مايا مرنا كلا جوعا لكن أنظر كيف تقدر من وحتى بده جده هذا مركل وجود جروب كل على أي قرن بيبدأ كل دهري ذا كل قصي بيبدأ كل هذا مع كعبان كل كأول إلى هذا كلجوديي أو حوك كلجوديي لبدي بيو أما واحد مغرنا يوم محسوس هو دولك, دولك عرضي بيه هو دولك جرم جزية على ذي بعوض حايدة أما واحد مغرم ومعنوية حتى بياها وبيها بيبدأ كسر الماء هذا أيق اسكودر المي مركز أذية أركي في هذا كلجوان مرج ياهوهو ذري، على بحره لبادو دو ليه معانيه، قوة بين لباده، إذا قال صوب بيه يلتقيان لبادي بيو ويكل مايانه، للكي قوة الجيران، هدنا بينهما وحال لبادي وله حياة، مرزخون حجاب في برواق يالك يساتوا، با. سكذباني جني يانسيه بيني نيشانه، يخرج منهم اللو والمرجات، هدنا لبادي بيو، نعمل جارهان لوسي قبارة بين حصولهايا، يخرج وحال لا بد بي وما عنك ايو كنظرها لا بد الجوهر ويلهي هللؤ لو والمرجان لؤلؤ يمرجان لا بد هيا لؤلؤ يمرجان كو جوهر كل ك لا بد ايمدكو كرات سنهن اما حق الجرغه انا وجوهرته وهو وامد عط مرجان كنا وامد غدي ودن كل ك جوهرتي وهويني انت فوحا لك لبحا بيه وفا اذا كان رحنا بيه يخرجوا قدوه يخيزه وحا منهما لبدي بيه حقه ذا لك لبحا قالوا جوارته جوهر سعده وهوي يهو المرجع انت قدوده نير يب قد ايه علاء ربكما قد بقين بروه غيال في تسابه وكذب انت وله الجوهار المشاق مراكبت يباليه وي وله وحا يباليه الجوهار مراكبته سعطه هذا اللي سميه كل على يد بورا وبيها خفيف <تصفيق> كا يا هذا مراكيبتة وووي يا هذا السير ذو وووي واحد لقبه يدتي يدويا النوع والبا يا ذي والبا وجيرا يوي يد هو البشر كن يمرض ضلا أنا كسي ولا ما كوسه وذوي يلا وله إبرو ولو بكرجليه الجواري مراكيبتة صعوتا الموسعة تلثريه في البحر بتجده كلا على يد بورا الأميرة اف بأي على ربكما خبين برواء غيالكي ستابا تكذبا جيني يانسي وبيني شوف كل من عليها فاني الدنيا دي مركعيني بابا يتو لغا فرحة لنا يا عرق <تصفيق> سوردوا واحيكا شاكيني شبا نعمة يا حي خلقا هلكا وبساركي الدنيا دي بابا يتو لغا شاكيني ايو بلغا بلغا بسارك وبابا ايكو جي ماشي كذا جيرتا هو حول إلا أوداجي آدم همان تهدو نوران لاثتالك أو يالك بل الح الحميل أيه، قل كأروقي الظاب، فبر له مهلك، قل كأتشيل دا بشر كولي ما لا يمس العلا تأخس بل، تلبدوحه، مني آدم كما كيقول كي يدود أي مهدي، ويسقوم يشدي، سفنين بيسوس مياه، قارب بقرية منوب لابيه، قارن وآل اللي دوا الله حقريه، قل كأبلوته هوا ذمرينو، حمقة تعذارك، فايلة صد هذا ماكوجر كوعول، دبعة دويا دا كودي بقظه، وسجن الكافر وقت kolka intu ka إلا ilaa jannaynaar midna la galimaayo iyada wana dunyada laga tagin kolka aasiiga in la burush ilo la habal mariyo ama saqiga loo abal gudoo jannada siiyo waa laga mamarmo iyada nabad ba ka socaysa kolka hadana wuxuu mid calaawl inta baad wax ka garan maani aadamka waa ki aynu niri aadaladda rabb in lagu kala socod uu كل أفضوحي أولها قيامة كسو من من إن جأنت اللقى صاره وحسن لهين اللقى إليك يا ما كسر قصورة جلما، قل كاسي أجالد اللوجارو لجما مارما وهي تبرقاه هي آخرة جديدة واللجم مارما من عاسق الابال مريو وتغي الابال مريو وحد على بلش على تج اللجم مارما، قل كأنيمة بكدر كل كله مرعت هل وياه بل كقول في سكوس كان ويبقى وها هرائيا، أنمرنا بقابي وجو ربك خب جازات ديسة عليه ذو الجلال، وينك يا عرب الأوصايب كها يا والكرم، كرامينك عدو مدلق قاليه، أنا ذربني عيونك وكلا ذي صعدونا ديسة، حين عربك كها هني، فذائي الله ربكم خب ببرواقيار كيسة ثواب، سكذبان جل يانس يوم دينه يسون، يسألهم في السماوات والأرض، يسأله وح الله سواه وبرياه، من مخلوقات في السموات؟ heer yar gudahaad ku suulan wal armi inta dhal yarka gudahaad ku suulan daa eebab bariyaa ministan hal iyo magal weey bar y kara wa badha wa gaaya oo ila beedana hodo warsanaaya waxa sida xoolaha iyo malaayiqilkaan dawaaqi karinna dabaa ado biiba bariya oo fakhri good yalla fijay allahu gaba baba bariyotankiya ila بل كالي يبا غنيا انتي كلا مخلوقاه المفقرون وصدق الله إذ يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلا الله والله هو الغني الحني يسأله وحا إيباتوا من مخلوقات في هو إلا اليال قدوه وتكسو قل والأرل إلا اليال كل يوم في كل يوم ما إلا كل هو إله في شاين أرنكو دهد كل يوم هو في وخا لو غبا اليهود <سؤال> فورتل يري اللحم الموت بارد بدون ادسيه وحكه بالله باثو جمع عقوه سبتي ووحو وها لا يي محو كل يوم هو في شني مالو فلقد خلقنا السماء وآواث والارض وما بينهما في سته ايام وما مثلنا من لقوم وينصرنا كلما مال في الاركب اسهم برب كل ثانيه شمون تيام حي يغفر ذنبا جنب ويفرج كربا سد وفيدا ويرفع قوما قلورتا ي ويضع اخر هو ويشفي ويعز دليلا من وعهبو لسايا ويذل عزيزا متقيم لأفجا بنايا وهكذا أمور تأخذ بحجر واجب ريح وضعش كل كمرك أمور تأكل جريلا أوصبين أيه أمور تو يجان يبديها ولا يبتديها مدوسا قبل لا بيماها اي واحد جان لكن متض وقت جذي الموت لجري لموجين أيه متض وقت جو الموت لكن هر كل كرسون كل يومين ما اله كل جيد هو ايه في هلج دي هي برو كجيره فدي على ربكما خدي الاياك هبه تو كدي با يجن ينسيو بيني شو كل واحد لما وجهنا يوم والله بالله يا مالا والا جفت الاغلام والروح فت في وحد ارسوله لقرا يا مالو سنفرق لكم ايها الثقل سنفرق ويرينكم بلارين دونا لكم إذنك أيبها سبقلا لبدا لعسني أيه واتهديك وهو يو حوله هذا هدده وكسره بإله أيها يمنه لكن على العادة إنك بطنوك الأولى نقان وفي مركة عجاج جبلين يسي إنه وحيا سن أدن حبيل أدن عبسين يسي أخوصوك عمبنانان دونا بأليه وإلا مركة عمبنانان دونا بأليه بلا الإماء قاديري جامعا جويسا ما يكتبها قدن بيس وأخوصوك عمبنانان دونا وعن خبوصا ما ايهوه داخدونتا هي قلقا لول كلك سنفرغوا لكم ايهوهاتا قلان لبادي دنيا انتهي ايه اذا ذا الله ابوري ايه اذا ايه دايعي واللوعة جبلين ايه وهو ايه المخلوقات يكاري ملائكتو قفمر في في عم بياري حيوانكا كانانا مكلفة معها حلو مديرين كلك اوها حلو بري وواتا اديا ويرينكا لبادينا السيقارة ينو أيدي سوق عم بنانان دونا لكم أدونك جمي يا إفيو أيها الصقر لبعض العشلايو أما ذم يالك الجلايو لا لا عشلايو أما إلك يا تقلفي لا ساري لا لا عشلايو أما إياك أقول لك أن أقولك رئيسنا يا لبعدين العروسين تبي يا ربي كوما تبقين برواق يالك إذا تبا تكذبان بيني تعود يا ما عشالي جمي ولنت سقراك لبعض الهواك وكاله آل تعالى تبي وهم يا ما ذلك جماعاتي فييو والإنس ويا معسر الإنس ذلك جماعاتي فييو إن استدعتم هذه هذه الكارتان أن تنفدوا إن أتكدوا البحثان من أقدار السماوات إذا ريالك الجهد ودأ إن أتكدوا البحثان هذه الكارتان هي هو الأرل واليالك فنفدوا كعبا حكذا وكدوا لا تنفدوا كدوا بحكر إلا بسلطان وبنى الليبي الماهانة وبنى حقيقية ليسان فدأي يا رائي خببين اياديها سبت في كدي واني بنينا ايش كل كاين ايدن بيكيري يرسلوها عليكم قركينا شواز القل من نار ده با يوان وحاصون غير اما مار بلاشه بالو لين كاديو يا حاجه كبيكيرتان فلا تنتصره جرجارتن ميسان كل كايا معشر الجن والنس وحينك شيكاينه قيامتي لا او لكم ايها iyeyasaneu iyayda damdam el yursalo fi yamadiba allaga shekeenaaya bashirko intin lakobay wal ururiyow jarebku wal malak safal safal malaaykanku yaduubi lugu warajey yaala leeyaha qofkii bixi kara yaa bahud mudafiin usubaso وحا الله يسوك على الجبلين على قيامة انت ملايك لا يسوك هوه يقول له هذا بيحك ريسان وكا سبحوه كلك هو أمر تعجيس كلك هو الحسن يا لي كريم يا الهدين اللي يرى هدين انت اللي يقول هدي كعصوه اللي تعجيس انه بانجريبا يقول لهذا مريم كلك ما شروع يسوك لهذا سوي انه لك اخي كريم وننبيح كريم با الله يسوك عده يجي أن تنفذوا من أبكر البحر من أخبار السموات والأرض غير الريالك هي الريالك الجهوي كولا وكلك السموات اللي أرلها أقومي آخرة جريود حقائنا جيران لو أدركتها يوم تبتل الأرض وغير الأرض وسمواتها صومرتين وكلك السموات الأخيرة دول كوليود تنفذوا البحر لا تنفذون بحكر الميزان إلا بصدام فذيق وإن الله ذي المهان وأنا لكم ذلك حق حكير يسون فبأي آلهة ربكما تكذبون برواقياك يالكيسة تبا في كفاني بيني نشو يرسل وعلمي ليسو وارديين اما رايتك هذه سريه ولا الحقيقي امر ضلال ليس هيا ليسو وارديين هيا قفنا ما من xaad digin barwa qayalkiisada seema u kadi waani beeneey kamud ora marka qiyaamada dunidi kharab keedii loo si galay fayda goortii insa qati sama samadu bil dil la'ruf oo fa kanat samadu ayna qut haq jilaa warqatan uba oo kale sida ubaha geeda fiido zaka baha إلا في المركب ما صلى الله كان يساعد بعضها هي كلها هي كلية مدركيه وبدل ما هي دهانك و المقارك لما قد ييجون كل كم مقار لما قد يأكل جلد المضغ زي حاجة مدركيه جودوس حاجة الجلاء عوّه في وانا ونصمد الهي إلهي فوقكم طبعا شدادا هذيك ويش بدلي فإذا شقتي سمى صمد المركب جلد الله عزوج فكانت صمد أي نقوش وردة مبعث كده هاني الله مدر جودوس فبياي يا ربيكم ربقيم برواق يالكي ستبدين لي اليوم شو كذبان بين الشو فيوما ما انت صمد با بعد لا يسال لويدين مايو عن ذنبه وفكه غير حقي ان صد لويدين ما يوف ولا جانن لويدين لو ما يوف ولكن معروف وجوه الكتل يفك اي كل قل كفنا لويدين ما يوف اذ كهر من ما يانتميو ايات بين يادو الملائكه كعاينيش ادبك إن ربي امر سواره يولي هي. وقفوهم وقيفوهم انهم شلوه واكاين سومر مي فربك لان أجمعين اجمعين اما كانوا يعملون كلكه هلك كان ليشوي دي ما يله يي هي قيامهم واقف ما يري داهي ميل بدن ولا مراي يري داهي ميل انو خلاش كو وي دين ي هو والد كو وي دين لبدوا ويرا داهي كل كاتنا ليش كو ما يو تونا والد كو وي دين اي عمر ويوم ايذ المال انت الله يسألوا اللوى الدين ما ايو انسون داد ولا جانون جمي حان ذنبه قفضوا قرى حقوا في اللوى الدين اما وفي موقف اخر ميركرة ايه اللوى موى الدين دون ربكما صدى هذه جهنب هذه المدتر المجرمين في عاصياء الخبالة لها اطلايا المجرمون بشي بشيماهم يعرفوا حال قوم صن المجرمون وكيل ويديم ما لا يرث يعرفوا حال قوم المجرم هو دنبيها ووي بثيماهم علامته غار اهل لا لو المجرمين يومئذ زرقا يوججين مدودا يا كاظذ يدل يا مرقتكم مؤقتا في باب لو غرنا يوم وسكل امو قنا يوم ووجوه يومئذ عليها غبرتهم ترهقها قترته ولاك هم الكفرة الفجر كل قيادة أنت, إيه إيه ميسو انت يا مذوق يا فولحمة يا وجب مذوق يا عند عجل أرنتا كل قائد يسوس شيء ما يسوى ولا كرناج نعرف المجرمين كوا دمبيه دواوين والله قنصنا دهنا بسيماهم على ماذا كل كاسة في يوخب لقبان دهنا بيننا واسيف وده يا ولغ ببرك أنت اللي جا جبيه الله إلى الناس اللي وجا على تنائي هذا يا راعي ربكم خديم برواق يالك تسافر الدنيا أنت تكذباني بيهنشاو هذه المدتان لأنك لا ويأعاصيال كبال اللهد لايه جهنمه نارفي جهنم الأورانجر اللفي جهنمه جهنم مكذبه او بيهنبيه به ها جهنمه المجرمه كوه الدنبيه جهنمه بيهنبيهن باتانه حضرنا يطوفونا وحيوه ليقا يهيان بين ها جهنمه ايو وبين حميم بيه كرايو بيه كرايه الصغارين ايه انت ايكولا يضافي جفقة دوم ايه ايه ايه فدح يوليك شقين ايه ومرنا ايه يجيب باسكعون ايه مرنا حقا يواريولا يهون وحينكسوا امرنا تشيل كمعنها في صورة الصافات بينكسوا امرنا لآكلون منها فمالئون منها كل فلك يكو اومانا ثم اينا لهم عليها لشوبا من حميل بيه كرايه يسوعبان وارتي يسوعبان ثم اينا مرجعهم الى الجحيم يجب أن يسعرين هاي في سورة الثافات الليحي إنها شجرة تخرج في أطير الجعيم قالوا هاك أنه هو الصياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطول ثم إنا لهم عليها وشوبا من حميم ثم إنا مرجعهم إلى الجعيم يطوفون الوحي وريها يانبين هاي ذا يوا بين حميم بيسوع لحظ عمي الصبال هاي فبأي ألاء ربكما شبهين بروها غيال في سكابة الدن إيا إن فياو تكذباني بيني نيشاو weli man khafa maqam rabbi jannata makar rabbi ka dowshee keya haasiyalka iyo waxa loo soo galay dadkii allaha ka baxay iyo waxa loo soo galay arq weli man dad waxa uu sugnaaday faaf ka absaday maqam rabbi ka digi horjoog siisuu oqob ka isadoo adduunka kun nolti xigeeyay xabiiin loo horgayn doono oo horjoogsiga inta uu qiimeeyay xaramaadka ka kaabay ama ربه جيسا جنة تاني جنة ناسي. ليالا ما بقى مرده تخبجي هرجوغ شييسا جنن ثاني روا جننا او سوق ناسه fake la yelaya mid ba ku fira waxa way boodorada naxfiida aba waad aragtay curina sharaf iyya xarajiya boodasho yee tamasho usuma yeesa كل ururti haa tii geysan halka waa laba jannool mid adeegsad yaa weenki ba u jira midna waa ku odayaayaa waa ku tamashleya labada jannool iyee اول واحي نو واح بانقران فكاعرقلين تغوازي الجنة الله يجعل سينزل لكن سو تغواز لبطرف بطر لبطرف ملخة لا بطر في تغواز لا يظهر يري واح ويروح معمورات ولا بيوش من واح من هيات الله جت يقول كلكا لا بد جنا ما شيء كثيف وحى معمورات يالله بفرج يأذجوا نيسين جنا اللوجوسية وحى هذا الدا كجيري يأذيسين مد با و. لفعل طاعات دارتت مدنة تركو معاصي دارتت جنة لفعل طاعات وجنة لتركو المعاصي هل قاسي لبدا جنة كيما دهو كل كامن واللغو تمثلين ايا و اولاها قوة الله يبكور دهب مدنة حافظ قفوة جوكا يو فبا اي اعلاي ربكما خببين الواقية الفيساتيبا تكذباني بباني نيسان حديث وحاقوصو ارارت اللبدي جنة ولا كرسل مامي اولا لا ايهاي مدنة laag bay ka samaysan tahay midna dahab bay ka samaysan tahay oo mid iyada iyo goobasheed iyo waalkeed iyo waxyaal waa wada dahab midna wada lagu rabdi jana marka la siifil maamay oo xaqqa amraha iyo geedaha waxa rabiirida waa taa afnas lama yaal bay saahibee heeno mid la arkado waa ar laantay daaraatay oo an idi سبقين برواقية الفيسة تيبان تكذبان ببينيسة كل شيء نقل يأرم في يجيزها الله شاكي إليه أرد فيهما اللبالجان وحافو دحسو قن. عينان اللبئل اوضو تجريان سبما يول ومجاجهم من تصميم نجنوا تصميم نجنوا سلسبيل واللبئل وبياء أموح لمدة الأرد هيا بحجراء يول فبأى يألاء ربكما سبقين نحمية الفيسة تيبان تكذبان ببينيسة حق مره فيه ما لبدا جنة قدوها بوحا كيال من كل فاتحة انت جيد بحاجة كل جي جوجاني لبا نعباكا قسال جيد لا اركيب طبعنا يبلغوا فالك واحدا قدوين نوابا كيالان عبدالله بن صلي الله عنهما وحق الله يحي جنة جيد كيال يحي الدونك جيد مردخي كيال جنة, جنة نوابا كيال حتى الحنزة البوييري قرد مرد الله كدو إلا أنه حلو وسمعية ما خير ربانك، كل كهذا نكيد هذا قولني بعد ماشي تاليه كل كهذا وجنك هذا ميت كي لا جن جعشان، هي هذا ميت كي هي واحدا أقول لمذهب، لمن هو عمرا هي كجتها الأول، تبي يا ربي ربكم، خدي برواق يالك بين الشام، كل كمركي حاجة قروش يبرحمه البارك متكئين بتك إلى كعب صغي وحيكون جيب سنايا على فروش في رشيل كركوك بطائنوها جوده هذا أولياء من الصبرة حرير أذق قروح بدن كل كاس الله ذي جناه دنا ليروا جنا الجنتين لذا أبدا رود مثل أركاب من الجوركادو ثاني ودويه وهو حيكت علي من ان تنوكا كبحان وذيك كورو بحو يهول البحر اذا ميره كل سميتنايه كل كانا غوشو يا انها تورترتو اناد كورو اكتحول ويوحه كواني بالعكس وي فبدو ذا كور جرتا قالت لي وا سفر كل كان من جيفا يا من فضيه يا من تاجن اسكتي بو غراناجا وحا تورتو سماها وجنه الجنه تندول لابد جنم مثل اركابا ميره غوركيدو وسهلا ياي او قفل اركابا ماش راح اللو بطل قري وجن الجنة تي لبدر درد ميرا جركودو داني وادوي هاوي فبأي آل أي ربكمه خبيج برواق يالكيسة تبعك تكدي باني بيني تامو وحلا عبيه وحلا عوني برواق مالنا جبديه بعد ما نقول جبديه ماش تناه لبدا لبدر جنة جدو هذا وهاكو سجن قاسيرات وبرف جبده انده هذا جاب قافينا يو أو وهاكو انده جاب قافينا نين, كانت كاني نين كان تبلغ إلى كب قل الله كاني من كان ما أيا أرك كانوا بيع أرك سي كل كاسيس جو يريح سي وح ك الأول جد مارك لم يضمهم قبلها سي كما يجيب إن سندت قبلهم كون هرتز ولا جان مدف تمسي وحوي يجيب وي نشر بكارني ما المامي قبل الله قفر ماها جرى ماها قبله وحرم ليها مودين كل كاسيس جوعان هرتا يقلا شامدنا jinni yeeftona ma ragwi halka jinni we mesha inu tagaayo oo qayb kula yahayna halka aad ka garatay waxa yeelay jinigu saqi we isbajanada waa tagaayo halka waxaa weeyaa gabadhan mid lagaa horeeyay maaha hina waa ku sugan labada janne gudahooda qaasila toofar fi dabada inda ينال الله وحفك هل ان كنت عريسان تهي ثاني وها متقانون لم يضمسهن لا كل منا ام قلب ولا ام كما بيجن ولا جان من جن قبلهم هو قال بقي كهروي فبأي الله ربكما خذ بجبر وقال كيثا فكدم بين انسان قبليه بان مركه لت ما مايا كانه قبلها واحد مود حق النضافه الياقوت البرق بالموده هو هو النضافه ويفاي رسول على عليه الصلاه والسلام يقوص الضباطان بارسك الغلغبه ايا حدا انت بشه انت دافيسو قد مدونكدا راكتو يا ضوحي غدا كنتياركيتا نظافه يا فينك كل ما برق بعد ما داياقوتو وحق النظافه والمجان والميدبكو واتين الجواهر غديودن كل ما الجواهر غديودن بالوغيين نظافهنا برق بعد ما داو كانهن واحد المدا الياقوت وارتي عذيده نظيفته البرق والمرجان حقا مبكنا جوهرت قدودا بعد موضع فبأي ألائي ربكما خبهين برواغيال في ذاتيبها الجنية انسيو تكذباني بين تاون مركاة ربه يري سبحانه برواغياتا يابكارك هو لمن خاف مقام ربه اللوشيغي فبأى ربه يري سبحانه هل جزاؤو الحسان واناك لسن ايه أبالدوكي ميهاي. إلا الحسان هو واناك مهان وهدئيه وبأخبه هرجوكي سيكا بغير. إحسان بيسميه و وحي محرمات ربي كحرمه إساءة إلهية و وحي ربي فرائضته ياد ربي هورتا قيسا يا قيامة قيم إلهية قيس فلكا سميين جد وانا ابالغود كودا كل كان إحسان لقالي إحسان بانلغو غداوت هل جزاء الإحسان إحسانك ابالكي سو ما يحي ما ايه إن إلا الإحسان ما ها نوع كله رب أيها الله ربكما تبجين برواقيال في سوتبه كك ديواني زين إنسان لابد جمعينو صومتها بل لبقى لأخوة كان لبدا اللبانهين وخوة كان ومن دونهما لبدا جمع وحاكسو كيه جمع تاني لبقى لبدا لبداينو تلماميني لبكالاكسو كيسا ليهي ومن دونهما لبداي هراو وحاكسو كيسا كولك دوني مدى اما واحقا درجته وواكاو أصحاب اليمين باله سورة الواقع نبت جدونها إصد وضبك قيامة إلى حقوق أيوني هاي وكنت الأزواجا ثلاثة سنة. سدح قيب بعض نقوانيسان فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ولذلك هو بادوي وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ولذلك هو بادوي والسابقون السابقون أولئك المقربون في جماعة كل فلك الجماد هلين صوت الماني سابقون بالهي فلك ومن دونهما متاكسو كي سوي. من دونهما لبدأ جناعي وكفوسا كينس فكروا دوحة ذنب ثاني لبكروا لأسحب اليمين وسمنا تيود فبيأي أراءي ربكما سبيدي بروقيا الفيشة ثبات تكدي بأن الدين يشوط لبدأ جنادا يجونا إن يسهلن جهنم مادي من له مكان لفمد ملوث أراك أنت وكبصي أوبل ورابصي أو نبي قريش يدمعت هذه الملوثة يجون كلنا دوات وأذكر نقي <تصفيق> دون تابلوه كلا دقيس اللبلة ثمانو هو في حاجة مرك الجهد لا يجده هذا ذوات أفنار هو كأن مبحام مثلا لبم مذو ونقي كبطيوي فبأي على ربكم فبجنب رواقيال كيزاتيفك يكذبان بينتهو حاجة وح الكسر مرسي فيهما عينان تجريا لب إلى ذوق القريش هل كان دقيسو فيهما لبذا الجنازة كقوله هذا وح كويل عينان لب ينقوه نظا ختان بودايو قولك واحد بود بودي يو واحد فم ما تجرا كسر سومن كأيوداريح تجرياني بالحاقوس ومر تقول قل أنك الجوكس الهي نال الله ختان بود بوده فهو يمرنا وصوكة إذا مرنا وجبنيك قل كأنت أهور عزي عن تلك واكرا موقانا إسا نال الله ختان بود بوده يود فبأي علاه فبكما كديم برواقيل في سبب كدي باني بيني سام حقيتي عدو على يرت فيهما من كل فاكهة زوجة أدوات العموم بالاستعماري وحول باكويل لأن سدح قد لشيء جي فيه مفاكيات والنخل والرما فاكهة الرمان يستمر باكوتل هي من كل فاكهة هنا كلها كلاطات بداره واتجرا نيسا ومن كل فاكهة هذا بدل فيهما لبدل الناس وتجود هذا وباكويل فاكهة الخبرات باكوتل هي والنخل ثمر هي والرمان جيت اللايرة فدع إله ربكم رب الذين برواء خيال فيث سبك وكذباني فيهن <تكلمة> خيرات انحسان تبدي حقنا فيهن قاصرات طرفي لا نشمرنا اندا غغابا قوه كن ايني طبيعت وناكس يحيين ويوجي غروح سنيهن بالات المامج كوانا ادب ثوده لا في المامج <تكلمة> وقاصرات طرفي غد ادبوي كل قصه كو حدا وحا لوو دري كأنهن الياقوت والمرج مد بكودي سي وادي كوه كان نحور المغصورات في الخيا تبناه قاسمنه الى شن او بقمبلد كدحجيرو كل كان وادغنيسا و خوده ان ميشا كجيرو تي حين لبدا جن غودوده وها كو سغن خيراتن بقلده بعد وانا اكسن اثان ربكما تبجين بروا و في عنيه المان في كأنه هنا الياقوت والمرجان ونضبك الله هاي مهينو هالك عد هو حال يريحور قبضا عدو مقصورات هالك هاي يريحبا يريحبا وقصره وقبضا مارك ادبلا بهاي قريجوبتها خاتقه يبالوه ولك هاي مقصورات كوها قروح حور كوها عدعب مقصورات لغور هاي في الخيام قبضا يريحبا يريحبا خيمدو وحسه لنهاو قادا وحيله قرحك بذيه رسولك وقلوه عليه سلاة والسلام مذهب ذهب لقسمه ايام اللي اركوه اهل الجنة عليه يحب فلقصه رسولك يريبا لعيده وليح ذا المغيد اره كيذا اله فاق خون الله اركابنا قبر باكو جيرتا اسمه ورهيان قبلهنا اسمه ورهيان في الخيام اندلينك اقودهو ديكو الجراموه فبأي اعلاء ربكما فبجين برواق يالكي ستاغى الجنة يأمسيو كذب لماذا وكشما يهيد لم يضمثون كبدهاش أمق المون لفضا جنة سوكا جوجة إنسون دب طبلهم كوان الله كبقي أصحاب اليمين إلا سيهورتو ولا جانن جمينا أمائموه فبأي آلاء ربكما فبقين برواقيا الفيسا تيبا سوكا جبالي باني نيساون حجي سو على فروش بطائنها من السبر حلق كنا إياكوا واحد كثير سنة ين أرك نسوا كلا دع نتسكينه هو كثير كثير أصحاب اليمينك على رف دابع كرش على فروش داقوا اللي يريه هو كان دابة يين صالة كثير سنة ين خمر عجاره دوجة عود خمر عجاره لو دوجة في كثير كثير سنة ين هو عبقري ويليشوي ويليش وحوي جرب السمائي وإن تم ذاب الأركون ذنب غيب برك جدك هركوا إلى وإلى لس بالجيرة كل قوة ويوام ذاب غرخن مقال غرخة ويومن كتال بالورن جدك كل شعب غري وحوي أشكال مختلفة هي ذاب يبلون وهي ليشوك ينود كل شعب مركي داب على الأرض دجا هركوا إلى لس لو كرك دينا يولد متكينا كوا كتير كيرسنا على رفرف داب على كركي خمر عجارين سول هي وعب غري وإلى حسان واناكسوه او قرح بغن فبأي آلاء ربكما شبهين برواقيا الفي ستابع الجن يين فيه تكذبان بأي نيساوه تبارك اسم ربك دير جلال والإخام ختم قراءها اره الدنيا دباب اهدا مركي لقشيكينا ايه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك دول جلال والإخام بغن حلقة ما مركي وحي نحنية برواقها وهو لمن خاف مقام ربه الله تلق لي وصابقون ياصعب اليمين لقى يبيش وارسوح النعماء هلا جذا جذا يبه كلمة تبارك على قابله هوا يبقى وجل ربنا يحيي يني ذوق قدوم ما ربي بواه رايا لكن الله خير كان لها خير في شطر بدرنا كل كتبارك أم مناسبة برواق قدام في رض بدرنا نصافرين نعي يني ويبقى بأم مناسبة كل كالقرآن كارك فلله يدرو تنزيل قرانكو يسوع دجا يسوع معاني وشيا جايو يسوع يسعود بدرنا يحيي يا ابي يا مكبولاي تبارك وحقايكي سو ماتاي اسم ربك خبقا يا مجي لبدبا مجي سنه مبارك يا تدي سنه كبارن او الله وحا انيمه شيغني او دن درباي كنا دربن وري من خاف مقام ربي تبارك وحا عبلاداي اسم ربك خبقا مجي الهي ذجلاد وين يا عظمه يا كمال صاحبها يا والاكرام دقالين وحلا دقالاي ولا كرانيو وودك يبقى لا درجه ي الله في اي اخي في صوب طيول والله سبحانه وتعالى اعلم